نحمده و نستعره و بالله من شرور أنفسنا و من سيرات عمالنا من يهدي الله له ومن يذل فلا هادي له يا الله النبينا من اتق الله حق تلقاته و لا تموته ما معينتم محمدنا نعتك الله وتوكلني سديجا يصلح لك ما على لكم ويتقي من ودق ومن ورسوله فقد فاز فوزا عظيما والهي نسبت ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق هذا الجال وبثل هنا رجالا كثيرا ونساء وابتقم لما الذي تساء منه والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا وأشهد الله ماهي الله وحده دا شريكة وأشهد عن محمد عبده والرسول بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الرمة فصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسيده وبعد فيامر ديتم بالله ربا وبالاسلام إينا ودو محمد نبيا ورسولا أعلموا أن الله قد أنزل في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيل قلوا أهل الكتاب قَالُوا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنقُمُونَ مِنَّا ۖ قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ نَبِيُّوكَ مِن رَّبِّكَ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ يَرَدُّوكُمْ بَعْدَ إِنَّا لِكُمْ كَافِرِينَ وَكِيْفَ تَكْفُرُونَ وَعَيْكُمْ تِتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيْكُمْ عَصُولُهِ وَمَنْ يَعْتَصُمُ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدْيَ إِلَى صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ آيات الكريمات. ترسم لنا قانونا لا يتغلى ونعملساً لا يتددل موقف اهل من هذا الدين واهله موقف عقدي ثابت وليس موقفاً مرحلياً ينبعث من عقيدة وأصول ومبادئ وقيم الصفة الدائمة منذرة اهل الكتاب الينا هي النقمة والبرد والكراهية والمقد هل تنقلون من الله والصدر وما بلنا يرمب العزة ان انا بالله وَمَا أُنْزِنَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِنَ مِنْ قَبْرٍ وَأَمَّا أَكْثَرَتٍ فَاسِقِينَ فَمَا دُلْنَا مُؤْمِنِينَ وَمَا دَالِوا فَاسِقِينَ فَالْمَعْرَكَةِ لَا يَتَوَقَّفُ أُرَامُهَا أُوَارُهَا وَلَا يَخْبُدُرَامُهَا ما دُلْنَا نَحْمِنَ هذه الصفة صفة الإيمان فالحرب من أهل الكتاب لا بد أن تبقى مشتعلة ولن تهدأ هذا قانون ثابت لم يكتبه ماركس ولا إنجل ولا رسو ولا أحد من العالمين إنما فصلم به رب العزة الذي لا يأتي لكلامه الباطل من بين يديه ولا خلفه من من الحكيم الحبيب وكاهه اهل الكتاب فرجعي بماكلف وتنتهي بالقص يا ايها الذي ما انت في اي من الذين هول الكتاب يردون بعدا ما كافرين يا عزب القائم نعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عفوا وكانوا يعتبون كانوا لا يتناهون عن منك بالفعلون ودئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب من خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن أكثرهم فاسقون لو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه لَن تَرَى مِنَ الْعَطَاءِ إِلَّا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَفَتَطْمَعُونَ <تصفيق> أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ أُولَئِكَ إن الله ومن يطولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهد القوم الظالمين وبعد آيات قليلة يقول رب العزة لا أيها الذين آمنون بل يرتدموكم عن دينه فسوف الله بقوم أي أن طاعة أهل الكتاب إنما تؤدي إلى هذه الهجة والتاريخ أين حقيقة ما نقول وأقف مجنورا الانفاس متعجبا امام نصوف الكتاب العزيز كيف جمع دانيال بن يودي في نصف عام من كتابه ما ان كانت شديده بينهم لا تتوقف ابدا هذه واحدة. وسيطاني كيف كانت هذه الآيات تتنظل في المدينة المنورة مع ان ينلك من نصارى ومعن اقتصادي ولا سياسي ولا عسكري يستحق هذه المعركة الضخمة عليهم. أن نفركوا مع اليهود في الحملة الربانية وفي التجيبات الإلهية لأن رب العزة يعلم أن هذه الأمة ستقف معظم حقبات تاريخها أمام هذا الصف المتحد تحت لفظ أهل الكتاب وأن النصارى سيكون لهم دور لمحاربة هذا الدين وأهله وإن لم يكن بارزا في مدينة المنورة يوم أن تنزل هذا الكتاب من لدن حكيم عليم على قلب النبي الأمين ليكون من المرسلين عجيب النصار يشركون في مؤامرات اليهود التي كانت لا تكل ولا تمل ولا تني ولا تنقطع ليل نهار على النبتة الناشئة الغضة في أرض طابة ويرعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لماذا هو حكيم هو عليم وينذن القرآن ليس من اجل ذلك الجين الفض الفريد الذي عاش بين جنوبات المدينة المنورة انما ينزله للامة الاسلامية ليكون لهم دستورا وحكما على توالي الايام ومر الدهور وتعاقب العصور لا اريد ان ادخل في تفصيلاتي حرب المسلمين مع الدولة الرومانية وحملات الصوائف والشوات وعنده اذا هلك كسرى فلا كسرى بعده انتهت دولة المجوس بمجرد قتل عنو او ابو الرجل. ولكن المعركة التي بقيت مستمرة منذ تلك الأيام حتى يومنا هذا هو معركة أهل الكتاب التي تتولى النصرانية فيها أو تكون النصرانية فيها الحشود الضخمة الصليبية على هذا الدين ويكون اليهود رأس الحربة التي تغرز في أعماق المسلمين وفي قلوبهم وعفدتهم لا أريد أن أتفأل أسترسل في هذا لكن من تاريخنا الحديث الوهود في فلسطين أهل الكتاب هم الذين زرعوه الخلافة الإسلامية العثمانية أهل الكتاب هم الذين أطاعوا بها السلطان عبد الحميد وطيح به سنة الألف على ود أهل الكتاب على يد النصارى بالذات واليهود يكونون رأس الحربة الخلافة التي سقطت في الثالث من مارس سنة الألف سقطت على يد أهل الكتاب ظرع اليهود في داخل فلسطين على ود الإنجليز من أهل الكتاب بريطانيا هي التي تولى التدمير الإسلام في كل مكان هذه الإمبراطورية العجوز التي تلفظ أنفاسها العام أكبر أدو لهذا الدين خلال القرون الثلاثة الأخيرة ولا زال الأمريكان والغربيون وحتى الروس يتتفلون على انباء الاستخبارات البريطانية وبريطانيا تقدم لهم التقارير وتوجه ال CIA والKGB وغيرها ويستفيدون من بريطانيا استفادة لن تستطع حتى الان يعتبر تقريرات الامبراطورية العموز هو الفلسل الاول في من السياسات الامريكية خاصة في المناطق التي حكمتها بريطانيا ولقد حكمت بريطانيا من البلاد الاسلامية ما كانت الشمس لا تغيب عنه 24 ساعة ولذا في القارة الهندية هذه في أبوالستان في القارة الهندية حكمتها وما خرجوا إلا بعد أن كتب مدير التربية البريطاني اللورد شيطان يقول لم نخرج من المنت ذكين جيلا وجهه وجه الهنود ولسانه لسان الهنود وعقله عقل بريطانيا حتى اذا خرجنا اتمأننا للجيل الذي يمسك البلاد بعدنا ولذلك ابرز قيادات في المنطقة مثل احمد خان الذي كان يشترك بنافسه لانقاذ العسر البريطانية في ثورة الاسلام في الهند سنة 1857 وكان احد الاقطاب في اجهاد هذه الثورة وانشأوا له مأحدا كبيرا علميا وطلطنت لها بريطانيا جامعة الاجار او عليكرة التي اصبحت قبلة للعلماء بل يتخرج منها كثير من العلماء المسلمين ويرأسها هذا الرجل الذي لا دين له ابدا لازالت بريطانيا حتى الان هي التي توجه العقلية الافغانية ولا يعرف العمين العظانين الان الا ما تقوله بريطانيا البي بي سي صباحا وبحرا ومساء ومن حبهم وحسن تخطيطهم انه يذيعون اربع ساعات ونصف يوميا بالدستو وبل في الصباح على الفطور الاذاعه الاولى وقت وضع الطعام والوجبة الثانية مع, مع الوجبة الثانية وقت طعام الظهر والإذاعة الثالثة يوميا بعد المغرب عندما وضعوا الأفغان أمامهم طعام العشاء ثلاث مرات اجلس مع أي أفغاني الأنتين في داخل أذنك والنال الخبز عمامه يقطع ويضع في فمه يريد ان يلحق ماذا تقول البي بي سي هي التي توجه العقلية في المنطقة بماذا بماذا باذاعة قد تكلف الملايين وبإمكان العرب ان يصنعوا اذاعات اضغم منها واعظم في توجيه العقلية الاسلامية في هذه المنطقه وفي افغانستان ولكننا شغلتنا الشواغل عن هذه وبريطانيا رغم انها خرجت منذ 50 عاما لم تنسى الشعوب هذه ان هنالك صنائع عليها لا زالت سياراتهم وهم يحت... سياراتهم تحمل على الزجاج الامامي والخلفي جي دي جريت بريتن بريطانيا العظمى ولا زالت لندن ما هو الافئدة لكثير ممن يتسلمون عجلة القيادة وممن يمسكون القيادة في هذه البلاد وممن تسلس لهم المقاد احمد عبل رئيس زراني جريشنالي رجل مسلم أسلم على يده مئات الألوف من الوثنيين رئيس وزراء البلد الوحيد الذي لم تستطع, لم تستطع إسرائيل أو اليهود أن تضع لها عنده ملتع قدم هو نيجيريا الشمالية وطلبت جولدناير أياما كانت وزيرة للخارجية أن تقابله فقال نعم بشرط واحد أن أطلق عليها الرصاص بمجرد رؤيتها هذا الرجل تهر بلاده من المبشرين منع اليهود عن يدمسوا أرضه طولى بنفسه قيادة شعبه بالإسلام جاء وزار الكدس لم يرسل له من الحكومة الأردنية مندوبا رسميا ليستقبله قال لا بأس سآت الكدس فاتحا إن شاء الله وعاد إلى الكاهرة بعد عمرة اعتمر فيها وزار بيت المقدس ثم بعد ذلك مر على القاهرة وعاد إلى بلده وكان إيرين إيرين أحد أقطاب الجيش النصارى قد أعدت له بريطانيا وفرنسا والغرب خطة لقتل هذا الرجل وأخرج الرجل في الليل بيد ايريني وقطع اردن اردن في الهواء الطلق وانا اسرته فقد احرقت حرقاء يحدثني احد السياسيين الطيبين الذين كانوا في نيجيريا عند احمد ودنه قال فجمعت وفدا وذهبنا للشكوى لعبد الناصر الرئيس الوحدة الافريقية قال لنشتكي له كيف فعل الغرب وكيف فعل النصارى ضد المسلمين وبمجرد ان تلعى علينا قال الحمد لله ربنا خلصكم من الرجع قال فطوينا صحفنا وحزمنا حقائبنا ثم عدنا من حيث اتينا ولم نفتح معه بانتشفة الآن القضية الأفغانية القضية الأفغانية الإسلامية على مشارف كابل أغنقت كل الطرق المؤدية إلى كابل كابل تحت رحمة ضربات المجاهدين المطارات تحت ضرباتهم نجيب لا يأكل رغيف خبز إلا بإذن من المجاهدين كل شاحنة تمر إنما تمر بإذن المجاهدين رحمة بالمسلمين الذين في كابل ريفما يرتب الوضع لأخذها وإنهاء واقتلاء الشيوعية إلى الأبد منها إن شاء الله جلال بعد ممر خيدر ترخم قموها بيد المجاهدين سوى المدينة التي تترنح ان شاء الله لتسقط قريبا قمدهار قطعة من النار افغانستان بيد المجاهدين فعليا الان ومن هنا يبدو ان غربة شوف قد اعد قدته وجهز خطته مع الامريكان وخطب غربة شوف خطابه في العمم المتحدة خطاب الياعيس المستسلم الذي فقد كل ورقة ضاغطة في المنطقة ليس بيد غربة الان اي ورقة ضاغطة الا التلكع في الانسحاب جيشه لا يستطيع ان يخوض معركة ابدا الان بعد ان حطم نفسيا ومعنويا وسحق في المعارك عسكريا حكومته العميل مجيب لا تملك اي مقوم من مقومات الحياة ولذلك خطب خطابه في الأمم المتعدة وطلب إيقاف النار من بداية العام الميلاد القادم واحد يناور 1989 وطلب تحويل أفغانستان إلى منطقة منزوعة من السلاح وإلى إرسال قوات للأمم المتعدة لتؤمن انسحاب الروس من داخل أفغانستان حتى لا تسحق قواتهم المنسحبة تحت ضربات المجاهدين وعلى وبضرب سيوثهم يحاول مستطاع ان يحظى بشيء ولو ان لا يصل الاسونيون الى الحكم المسلمون المتطرفون الذين يقودون الجهاد ان لا الى الحكم وبعد ذلك لا بأس ان تشترك روسيا في تقديم العلاجات لجرح الحرب وان تشترك في خطة اعمار افغانستان واحلال السلام فيها ريجان رب على غربة وطلب غربة شوف إرسال المساعدات خاصة للسلاح إلى المجاهدين وإلى الحكومة الأفغانية قال ريجان نحن لا نتوقف عن إرسال السلاح والأولى أن تسقط حكومة نجيب حتى يحل السلام في أفغانستان ونعطي الشعب الأفغاني فرصة اختيار, اختيار إراء قيادته المحلية قيادة البلاد لكننا نشك فيما صرح به ريجال لأن العوضاء في المنطقة كلها إنما هي مؤشرات لخلق الجهاد الإسلامي في عظامستان إذا استطاعوا ولن يستطيعوا بإذن الله لأن الزمان عفلة من أيديه ما عاد مورفي من هذه البلد إما بعد أن ركز العوضاء وملك فقرابه اسبوعا في هذه البلد ليطمئن الى الوضع الذي سيكون في هذه البلد لا ندري اه يرمي الى الغرب والشمال ام يرمي الى العمق في هذه الداخل هذه البلاد اه يريدون ان يدمروا المفاعل النووي الاسلامي الوحيد اليتيم في العرب الذي تدهد باليهودية العالمية طيلة عق عقد ونصف تقريبا والذي رعاه ضياء الحق بدمه وأعصابه حتى قام ووصل إلى النتيجة والثمر أهل يريدون تدميره كما دمر المفاعل النووي العراقي الذي لا زال تدميره لغزاً وحيراً لكل عسكري في الأرض أن هذا لا يمكن أن يتم تدميره بواسطة طائرات من الجو أبداً لا زال لغز تدمير المفاعل النووي العراقي لي. الذي هو ملك للمسلمين وإن كانت القيادة البعثية الحاضرة جملاً جملاً ظهر في جلد الامة الاسلامية ولكن سرعان ما ينفذها الجسد ويعود الى صحتها الى صحته وينسك بهذه القوة في منطقة الشرق العوسط لا ندري ماذا يريد مورس لماذا يبقى مندوب الحكومة الامريكية مدة اسبوعين كاملين هنا وفي هذه الفتره الحرجه من تاريخ هذه هذه البلد اعماق هذا البلد وكما صرح بعض الذين وصلوا انما سنرتحل مساء الله وهي للامريكان قبل ان نسلم وهذه احدى الخطط انا اعلم من 1979 من قبل المراقبين السياسيين المسلمين أن ضياء الحق إنما يثير في أعماق الأمريكان شقدا وشمعزادا وهم ضائقون ظرعا به لأنه مسر على تكوين الكبلة الغرية أو إسلامية أن يكون للضيانات كلها قنبلة الإسلامية الغريّة لا بأس بهذا أن يكون للديارات الهندسية قنبلة ذرّية لا مانع وأن يكون للديارات التي تجعلها فرنسا قنبلة لا مانع وأن يكون للديارة التي تجعلها بريطانيا وأمريكا قنبلة فلا مانع ولا بعض وأن يكون للديارة الوحيدية كنبلة ذرية فلا بأس أما أن يكون بيد المسلمين كنبلة ذرية فهذا الذي لا نسمح به أبدا ولا يغض لنا طرف ولا يهبأ لنا جفن ولا يطمع لنا جنب حتى ندمره في أعماق بلاده ولكن ذياء الحق الذي ظلم من المسلمين أكثر من الكافرين ما كان واحدا لا باحترام المسلمين الغضاء الدهماء الذين لا يقدرون الامور ولا يعرفون ما يجري وراء الستور ولا يقدرون ان الذي في انما حفظ كلمه الماسونيه والسي اي اي ولولا انه من السي من المخابرات الأمريكية وأنهم ارتبطوا بأمريكا أمريكا ما ساعدته وما وقفت بجانبه منذ 1979 وأنا أعلم والثمعين سمعين وأنا أعلم أن أمريكا تريد إزالة ضياء الحق هذا تقرير السياسيين المسلمين ولكن حصل حدثان في المنطقة جعلت أمريكا تتريث قليلا بالنسبة لبعاء الحق حصلت السيرة الإيرانية وحصل دخول روسيا في داخل أفغانستان فقالت لابد من البلد من رجل قوي يستطيع أن يقس أمام الطوفان الأحمر الذي يزحف نحو بحر العربي ونحو القليج وهذا الذي جعل الأمريكا يصبرون ويتريثون على ضواء الحق هذه فترة الطويلة ولكن عندما وجدوا أخيرا أن موجود بياء الحق سيمكن من قيام دولة إسلامية سريدة في الأرض فالنضحب بياء الحق والنضحب سفيرنا والنضحب بالملحق العسكري لنا حتى نغير الأرض حتى لا يستطيع الأصليون والمسلمين أن يصلوا إلى الحكم إثر عشر سنوات من جهاد المشرف ويقيموا دولة على رؤوس البيض والثمر وعلى, وعلى رؤوس الصفاح والرماح نعم ومذلكة النجمة التي جاءتنا قالت إن هنالك أسبابا خارجية لسقوط الطائرة بينما النجمة التي حققت قالت إن هنالك قرابا متعمدا في داخل الطائرة حتى ساقفت والمساكين فرحون فرحون بزوان الدكتاتور الذي مسك البلد بالدكتاتورية وبالقبضة الحديدية مدة عشر سروات ولا يدرون ماذا تخبئ الأقدار واللوالي من الزمان حبالا يلبن كل عجيب ومن يعيش رجدا يرى عجب مساكين مساكين هؤلاء الذين يريدون الآن من واقع المسلمين الهادط أن يقفزوا من درجة السلم الأخيرة إلى أعلى درجة دون أن يمروا بدرجات السلم كلها إلا هم يريدون أن يدخلوا الطفلة الجامعة دون ان يمر بمرحلة اتدائية ولا اعدادية ولا ثانوية وهذا عدف ضد تبائع الاشياء وصغف لا يستحق النقاش ولا يستحق ان نضيع فيه وقتا الان هناك محاولات كثيرة بدأت معشراتها بعد أن تغيرت الأوضاع في المنطقة ووقعت أفغانستان المسلمة وقعدتها الغر الميامين الذين يتشرف التاريخ بذكر أثنائهم وكل واحد منهم من قمة الشامخة وقول اهونا وعندي تهون الحواد وذل وذلا وإني معذي العداء ونذل اذني السماء الصليم ويبهج نفسي نثيل الدماء فكيف اصطباري لكيد الحسود الحقودي وكيف احتمالي لكيد العداء ونفس الشريف لها هايطاني ورود المنايا ونيل المنى إنهم لا يحلون هامة ولا يطاطئون رأسا ولا يضنون علقاء لا لغود العوافف التي تأخذ المنطقة ولا المعامرات العالمية التي تدبر لها إنهم يقولون أو نسال حالهم يقول انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا فتمهل الكافرين ان اله عمر ويدا ان مرئنا جنكمه تتامر علي الحرب العراقيه ليرى الله تتصرف التي تحيط بأفغانستان لقضيه افغانستان الداخليه ولانشاء مسات لها من خلال أبناء من لديهم الذين لم يطلقوا طلقة خلال عشر سنوات على الشيوعيين ويكدسون الأسلحة ويجمعون الضخائر مثل هذه الأيام حتى يعرقوا مسيرة أهل السنة مسيرة المسلمين من أن يصلوا إلى الحكم أو يعيقوها على الأقل أبور ترتب والمغفلون ما وجاء يعلمون إنما قما قال لي بعضهم إنه بعضهم صرحا أن العضاعة الجديدة في هذه البلاد قد سمحت بتكون اتحادات مطلبة مساكين فبك وصاح عليهم كما تشاء كنز الأيتام يؤقض وأنوالهم تنهض والأيتام مشغولون بقطعة زجاج لامعة مكتلون فيما بينهم عليها اتحادات الطلبة أبشركم أنها ستعود ستعود وعندها سيحققون أشياء عن طريق اتحادات الطلبة مساكين المسلمين والناس نرجو الله أن يبصرنا بالحق ويعلمنا اتباعنا واتباعه ويرزقنا إياه والزمن ليس بصالحهم ليس بصالح الغرب لم يبق إلا شهران فقط حتى ينسحب آخر جندي الروسي وروسيا لن تستطيع البقاء أبداً في داخل أفغانستان لا تستطيع إلا إذا وضعت في قلب كل واحد منهم أسداً ولن تستطيع لن تستطيع أن تغير إنساناً مهزيماً يصرح على ساشة التلفاز الروسي جندياً منتحداً من أفغانستان ويسأله المذيع كيف حالكم في داخل أبضان الثان عندما نسمع صيحة الله أكبر نبول على ثوابنا كيف يمكن هذا الجندي أن يقاتل كيف يمكن لهذا الجيش المنهجم المتحكم نفسيا ومعنويا المهزوم عسكريا المسحوق معاليا كيف يمكنه أن يقف أمام أناس يستأذبون المناياهم كأنهم لا يخرجون من الدنيا إذا قتلوا أسد زمن أسد وهي خطابه خطابه موت فريص الموت منه ترى عدو أناس يريدون الموت وأناس يريدون الحياة وقد فعلوا ديان ذات يوم لماذا تهاجمون المعسكرات هذه كلها ولا تهاجمون معسكر الإخوان المسلمين فقال ديان وبلسان قلبه وبلسان الحقيقة التي يشعر بها في أعماقه قال نحن لا نستطيع أن نهزم أناس يريدون الموت إننا جئنا نريد الحياة وهؤلاء جاءوا يريدون الموت والذين يريدون الموت لا يمكن أن يهزموا وإن شاء الله الذين يريدون الموت في داخل عبدان التعام لن يهزموا والله معكم ولن يتركم أعمالكم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك الحمد لله ثم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن وعلاه يا أيها الذين آمنوا انتوا الذين كفروا يردوكم على عقابكم فتنقلبوا خاسرين ان الذين الَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِّنْهُم مَّنْ مِنكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ إِنَّ الَّذِينَ اسْتَضْعَفُوا عِبَادَ رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ كَانُوا يُظْلَمُونَ فَلَن يَضُرَّهُمْ إِلَّا قَلِيلًا وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُقْفِعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إن الذين ارتبوا على أكبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى لن يدروا الله شيئا وسيحدث أعمالهم ذلك السبب سبب الردة أنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر وكاعة الكسار وعن الكتاب عن رضا وطواعية كسر يخرج من الملة لأن هذا والولاء للكفار كفر إن كان منبعثا من القلب وعن رضا الفؤاد وطمأنينة النفس أما في حالة الإكراه فهذا يعلمه رب العزة يحاسبه كيف يشاء والإكراه الذي يقبله رب العالمين عذرا يوم القيامة هو الإكراه الملجئ الذي فيه قطع عضو أو قتل نفس هذا هو الإكراه الذي يؤذر صاحبه أمام رب العالمين ما فيه صوات نفس أو صوات أدو أما التهديد باستجن والضرب وعدم الترقية والفصل من الوظيفة فهذه لا قيمة لها لا عند البشر المؤمنين ولا عند رب العالمين في إعذار الذين يوالون الكافرين ومن هنا كما ذكرنا من قبل ولا الولاء والبراء إنما هو هذا الدين وهل الإيمان كما قال ابن عباس إلا الحب الله والبغض في الله وهو حديث صحيح بمعناه وهل الإيمان إلا الحب في الله والبغض في الله فالولاء والبراء عقيدة قال ما فرت المسلمون بها ما داموا يقيمون الشعائر الخمس وهم لا يعلمون أنها قضية قد تخرج من هذا الدين وقد تم توصلهم بأساسه المتين وبجذوره العميقة يا أيها الأخوة نحن مستمرون في مسيرتنا لكنني أوصل إخوة العرب أن لا يعمل أي مشاكل في الساحة لأن أيام ضياء الحق ذهبت وتغيرت الأوضاع ولذلك نحن نلتزم الصمت والصبر حفاظا على مسيرتنا الجهادية في داخل أفغانتان أما أن تأتي إلى رجل من رجال الشرطة وتدربه كما حصل منذ أيام من شاب عربي أراد أن يجرب شرفيا فقال له الآخر خذه, خذه لقد تغيرت الأوضاع خذه إلى السجن وأشار قال لقد جاءت أوضاع جديدة وأشار إلى هذه فإن كنتم تريدون مواصلة هذه المسيرة الجهادية معنا يا إنساء الله حتى النصر وبعدها بإذن الله ننقل جهادنا إلى بيت المقدس إذا فتح الله لنا زغرا إلى الفلبين إلى أي مكان في العالم بعد أن ينفرنا الله في داخل عبدالستان حتى نقوم بفريبة الجهاد وعبادة القتال التي هي عبادة العمر التي لا تنحصر بأبدالستان ولا تضيق بأي مكان هي عبادة العمر فريبة كالثلاث والثياب في كل متان وفرض عين على كل مسلم ما دامت أي بقعة من بقاع الإسلام تحت أيدي الكفار في أي متان في الأرض ولا يسقط الأثن من رقاب المسلمين إلا بأداء هذه الفريبة حتى يلقى الله عز وجل وكما أنه لا يجوز أن نصلي عاما ونترك الصلاة عام او نصينا هذا العام وندعي استيامة العام القادم نكون اننا العام الماضي كما ان هذا غير مقبول عند رب العالمين كذلك غير مقبول عند الله ان تقول جاهدت في افغانستان ثم تبقى طيلة حياتك تجتر مآثرك وتفقر بامجادك في داخل افغانستان لا الجهاد عبادة الحياة كما هو الصوم والصلاة كما أن الصيام مستمر الأرباء حتى تلصد عن صوتك الأخيرة كذلك الجهاد والجهاد له تعريف واحد عند الفكهاء الأربعة هو قتال الكفار بالسراح حتى يسلموا أو يعطوا الجزية تعيب وهم صاغرون هذا هو المصطلح الفقري في الكتاب وفي السنة وفي الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد ما يا رسول الله ما الجهاد في سبيل الله قال قتال الكفار إلا إذا كان هناك قتال باللسان كما فعل الشيخ سمين ذات مرة وفعله وهو يناقش واحدا فقال لا تزال صائفة من عمتي ظاهرين على الحق يقاتلين من خ قال له هل يجب أن يكون القتال بالسلاح باللسال ثم دلع الشيخ لسانه حتى أفحم الرجل الذي أمامه قال القتال لا يكون باللسال قتال قتال بالسلاح هو هذا تعريف الرسول صلى الله عليه وسلم من الجهاد الجهاد هو قتال الكفار قتال الكفار بالسلاح وكلمة في سبيل الله إذا أطلقت في الكتاب أو السنة فإنما تعني باتفاق المفسرين والمعبدين الجهاد في سبيل الله لا تعني الدعوة ولا تعني الذكر ولا تعني كلام الليل كما يقول ذلك ابن حجر في فتح الباري في شرح داب الجهاد فكلمة الجهاد حيث أطلقت إنما تعني كتاب الكفار بالسراح وكلمت في سبيل الله حيث أقلقت إنما تعني كذلك القتال بالسلاح قتال الكفار بالسلاح فلا يجوز تميع النصوص أبدا وهي مستلحات كالصيام والصلاة كما أن الجعاء في اسم اسمه الصلاة لكنه لا يعتبر شرعا صلاة إلا تلك الصلاة التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك الصيام الامتناع عن الطعام والشراب والنكاح من طلوع الفجر الثابت إلى غرب الشمس ومن صام معظم النهار وأفتر قبل المغرب بنصف ساعة فإنه مفطر بإجماع الأمة فهناك مصطلحات سرعية والمصطلح الشرعي وهذا يبين إنما الصدقات للفقراء والمساكين وفي سبيل الله واستبكت على الفقراء لما يفي سبيل الله والعالمين عليهم في سبيل الله لماذا أفدت كلمة في سبيل الله إذن هلالك مستلح شرعي اسمه في سبيل الله وهو الجهاد كما اتفق الفقهاء الأربع على هذا المعنى في هذا النص وفي سبيل الله وكما يقول ابن الحجم مرة أخرى في سبيل الله حيث أطلقت إنما هي غالبا تعني القتاء الجهاد في سبيل الله ويقول ابن رجد والجهاد حيث اطلقت يعني كلمة الجهاد فقط اما اذا قيدت فلا جهاد النفس جهاد قيام الليل اذا قيدت بهذا لا بأس اما حيث اطلقت في الكتاب والسنة ماذا يعدل الجهاد مثل المجاهد في سبيل الله قال وحيث اطلقت كلمة الجهاد فانما تعني قتال الكفار بالسيف حتى يصلوا او يغطل جزية عيدوا وهم صامرون يا أيها الإخوة نحن مطلوب منا أن نعد العدة مطلوب منا أن نحافظ على المكان الذي نستطيع أن نؤدي فيه عبادة القتال وبما أننا لا نستطيع أن نؤدي عبادة القتال الآن في بلادنا ففرض علينا أن نحاول العفاظ على البقعة التي نؤدي فيها هذه العبادة وما أدى إلى الواجب فهو واجب وما لا يتم الواجب به إلا به فهو واجب ولذلك حافظوا على مسيرتكم وحافظوا على إبدوئكم وعلى التزامكم وعلى صمتكم حتى لا يتحين أعداء الله فرصة لإخراجكم من هذه البلاد ومنعكم من هذه الفريضة التي شرف الله بها العالمين وألموا أن الله صلى الله عليه وسلم على نبيه قديما فقال تعالى ولنزل قائلا عليما وامرا حكيما دنيا لكم وتعليما وتشريفا لقدر نبيه وتعظيما ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يبارك الله محمد وعلى ال محمد كما بارك الله على محمد وعلى ال محمد كما بارك الله على ابراهيم, آل إبراهيم. ودارك على محمد ال في آل آل العالمين انك حميد مجيد وارضى الله على الصحابه والتابعين وتابعينهم لباسانا الى يوم الدين اللهم اللهم إنا نسلك الفردوس الأعلى اللهم عمنا على ذكرك وشكرك وحسب عبادتك اللهم احينا سعداء وامتنا شهداء واحشنا في زمة مصطفى صلى الله عليه وسلم اللهم انصر الحق وأهله واخذني الباطل وأهله اللهم انصر المجاهدين في أبغانستان وفي فلسطين وفي الفلبين وفي لبنان وفي يمن وفي تشاد وفي ريتيلا وفي برما وفي الصوماليا وفي كردستان وفي كل مكان اللهم ارفع راية وحكم دولة الكرآن وجعنا من جنود الكرآن أجاد الله أن الله يمر بالعدل والإحسان ويتائز الكرد ومنحن الفعشاء والمنكر والبين يعاذكم لعلكم تذكرون واذكر الله واذكركم واستغفره واذكر لكم وأقم الصلاة فلا. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. سوف. أعتده. شراط. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك العبد وإياك السعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أمامت عليهم وعير المغضوب عليهم ولا الظالمين سبحح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فادا والذي يخرج المرء ما را فجاله بوتا نحوا سنقرئك فلاتنسى الا ما شاء الله انه يعلم السر منا يقتا ولو يسرك لليسر تجكرن نفاذ الذكرى يذكر من يخشى ويتجنبها العشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا <تصفيق> قد أفلح من تذكى <تصفيق> وذكر اسم ربه فصلى بل تغترون الحياة الدنيا والآخرة خير وابقى <تصفيق> إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى والله ومع <تسفح>. <تعلم> الله لمن حمده والله ومع الله الله أكبر! الله أكبر! الله أكبر! الحمد لله من رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين.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 عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين مانية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يثمن ولا يغني من جوع وجوع يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها ناغية فيها عين جارية فيها أسرور مرفو